متبهد في أطراف البلد العلم يسأل من من هاله ومن هاله فيجمرها لأنها معيض على هذين الشياء لأنها متقارن وما تقارن فكأنه متق ولداهم يقول ما جابة متن من فصلة. لا يحصل اختلاق أصل لا لدي يدين ولا جناء إيسا كلها، هذه من العزل ذراعيها هذه من العزل ذراعيها فلا الحكب فإن الثات يخذ بينها بل يؤخذ الذكاة كل واحده كل مرح ولا يخذ بينها فعلى كل هذا فعملنا أن المؤثرة للإجماع في الناشية ولا رقم إذا الإبن إلى الذقى وظنه وأن الخيطة في الزرع والنحل فيها خلاف والأبنى في تؤثر أن العابل إذا جاء إلى هذا النحل فإنه يحرصه جميعا أو الزرع ويحرصه جميعاً ولو كان لدينا عندك شركة ويجعله مصاباً أم عصباء ويأمر ليخضاني زكاة من منه ولو كان لدينا عندك شركة وأنا في التجاره فلا تأثر الخيطة ولا يأثر التحليق إلا أن بعض العلماء يقل إذا كان المذكرة واحد على المظهر فإنه يؤثر الاحتلال ومثلهاً فالزكاة تسجب الظاهر لأنه قضى يمر إليه وتتعنى كل رفوس عنده فلذلك يؤخذ الحق منه على والماشية والمخارجين من الأرض وأذى الأرواح اللي باطنة في اتجاغات والنفنين من أخذنا فهذه تحضروا إلى ذمة مالكها وإيطاظ له أدي ذكاة المتلك سواء أن كانت خرقة ما يرفض لما كانت شبائشة أشعر خرقة فالله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الله يتاق يتاق في بصر القلقه <سؤال> ومن يجيب على الأسئلة المقدمة فالسلائل يقول هل تؤثر خلقه في كل ما تنه في الزكاة ام انها مختصه بالسائمه والمال والزائمه ذكرنا ان صدقه للسائمه مؤثره ازدرى على الصحيح انها ايضا مؤثره لكونه من الاموال الراحمه وان الاموال الخفيه والصحيح انهم لا تعشون ذكاء او ويقول الله إلى قوة المنائة وستين مونا فيها ثلاثة شيئة عند سلطة وهذا <تصفيق> <تصفيق> السلطة فيها شاتن ولا فيه يكون واحد يشارك فلي يكون عليهما ثلاثة شيئة ما أنما بين مئة وواحد المثلين إلى مئتين يا ترى يا كل الناس هو يا كل كنت جاي قلت له انا ايه عاوز كده يا شيخ انا لكن قلت انك كان هذا له له هذا له له ده هذا اللي هنا يعني فاته واحدة واسفته لا تأثير بيانة ومائة وستين لا تأثير بيانة إنما مثلا لو كان بهذا مثلا مائة وعشر ولهذا مائة وعشر فهذا النفيت وعشر اللذان الذي يعني لكت خطر مائة وستين يعني ما فيها إلا شيئتان كما هو نعوه هو أنّ مئتان واحدة أو مئتان عشر فإذا كان على مئة وعشر وليع على مئة عشر ومئة و... وخمس فاختلقوا أصبح عليهم هلاث اختلقوا أصبح عليهم اثنتان يقول يبدأ أن المكان أصبحها مكتشرت فرز فلماذا لا يكون في أحد المساقل وقريبها ويكون في الهواء في جوان الله جاء وعندنا وعندنا ولا في جوان الله جاءتها تقمو الله عوشة لا فسن مساقل الله الله فأي هذه الأشياء فإن لا يعلمنا في الهدى الذي عندنا شرقه فإنه يكون آلية إن شاء الله يكلم فإنه كان غير متى يعلق النصاب للنواشي dat afdeling aan de afdeling is En de is er nog een de nog En de afdeling is er nog een paar jaar En de afdeling is er er nog een paar jaar geleden. En de إذن سنحن كان سجد لهم عن سجارة في هنهية فضياء من سجار يحتمد ويمتلكه لا المصاب على زكاة ولكن كان من جهو في ضياء من سجارة كم للمصاب بعده الزكاة وهو هو الله طبع في هذا حال هناك رقم مجمع إذا كان النادك واحداً والناد خفياً فعليك الذكاء إذا كان لك نالاً متهد لهم هدئين منه الأم لهم هدئين منه الأم لأن يكون مصاب فعليك الذكاء وأما إذا كان الناد الناد ظاهراً فإنه فعليه أيضا الزكاه اذا كان تعدد المالك ف... الكلام الذي انا كنت اغير الدرس وهو على قدرنا ان نتاع ان لسانته مفترى احدنا مفترى في الرياض الثاني وكل واحد جرى في النصارى فانه لا زكاه فيه هذا نظرا الى النار النار الراحل. ولكن إذا أرغبنا إلى أنه لا نقوى إلا نظام ذاقا فالأقرب أن نعيه الذكاة إن شاء الله. فالأقرب أن عليه الذكاة ما ذا لنا الراحل فالصحة. وهذا يقول ما هو العامل في الذكاة. العامل هو السعيد هو أن اليد للذكاة. فالعمل ولا ترو له كل هكذا إلا الصدقات من فقراء المساكين العالمين عليهم ورزقها وسرقها الذين يدعونها من من أهلها لكونه حكم إذا أوجدت أفكار يبيعه شريكه بخار ورثى أن أوجد هذه الأفكار بسلع هل تؤدي الزكاة؟ ما دعنا أنه ليس لكي متية التصر في إسلام الدخان المعساة للدخان المعساة إذن نتجل هذا المال كله يدير له أصباح الله يعتد له ملكا له ويأخذ الله هو, هو عائده فنأخذ زكاته ولو كان لأضوه المعساة ونقول إذنه على من اكتسر كما عنده يكان عادل من إله وإذن عادل كاسم من إله فإذنه يوطى أيضاً يأتي من ما عنده ويقول إذنه على من اكتسر ويذنه على الكاسم من إن الدخان فذلك اللا ألات اللهو المحظورة مثل العرض والطول ال ال التي تتخذه لهو الحالين المحظورة وكان أمر منحت الطول وهي الطائع عليها. ولكن لا داماً أنه لا يستخدمها ولا يستطيع العامل ولا غيره أن يتبهها عقل حينه يقلب الزكاة من المارس ويقول أقلب الزكاة ما تنه وأنه لا ينهر وأنه جاء على المستحقين وإذ مكاعدة عنها فتاه لما ان ليس من ان الذي يخشى و الذي من الذي يخشى و من لم يخشى فذا كفره بك من العابد ماذا هنا الأنزلة التي لك التي تدعبها بها ذكرها المثل أن الجمر تعرضت أن يريد تأخيراً تعرضت يريد تغذيراً تعرضت أن يكون يمعوه في صناحات الخلاقات وتعرضت أن يكون من صناحات الأمدان الجمر وهكذا يعرض لا تتركوا سمع بما بمعي لك المسلحة لكل واحد منهم عبروا ومجتمعوا أعيش المستحة الحديث فعليهم لحظات هذه المستحة المالك لا، لا الحديث وكذلك لو كان لكل واحد منهم مثلا لكل واحد مثلنا مائة وخمسة ما عليه نشاط إذا اجتنعوا أصبح مائتين عشر عليهم ما هذا لا أحد هذا ليس لا أحد هل يجبون ما يجوز. هل يجبون أن حتى يتجب عليكم هذا سيرا فهذا لو اجتمعوا. وهم مثلا وهم لئة العشوك فلا بأ فليجي في العامل يفضيقهم حتى يجب عليهم ذراسيات ما يجوز فهو أن الوصل حتى قد تكون للعامل وقد تكون للمحل فذكر أنها تفضل ضمراً كما إلى الثاني العشوك ثم واحد منهم العشوك هل يترك عليه مساء ويترك عليه مساء وتجد منهم أن ينتبعوا خلوة عندما أبداعون عليه مساء ويترك عليه مساء اللهم الرحمن الرحيم قال رحمه الله تعالى باب الذكاء الخارج من الأرض أجمع على وجوبها في الحنطة والشعير والثمر والزبيب حكاهم المنذر وابن عبد البر تجيب في كل مكيل مدخر من الحب كالقمح والشعير والدرة والحمص والعدس والباقلاء والكرسنة والسمسم والدخن والكراوية والكزبرة وبزر الخطن والكتان والبطيخ ونحوه لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما تسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض وقوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء والعيون او كان عشريا العشر او كان عشريا العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر رواه البخاري ويدل على اعتبار الكيل حديث ليس فيما دون خمسه اوسق صدقه متفق عليه <تصفيق> فجاء به زكاه الخالد من الارض وذلك لان الله تعالى تسخر للانسان هذه الارض وجعلها رخاء تنبت ويكون من نزاتها قوت الانسان وقوت سائر الحيوان وهذا هذا الذي يخرج يمتو منها ثارة يم يخرج أو يمتو ل لقمة ولا مشقة وثارة يحتاج إلى قمة وساق وثعلب وملونة ويقول لكان لذلك الذي يعمل عليه ويستهنره الأرض التي يعمل بيها تحت الصبع بيه وتكون ملكاً له ملكاً خاصة والمعء الذي ندع بأرضه أو حذره أو استخرجه وإجراه يكون ملكاً له فإذا ملك هذه الأرض وعمل فيها وزرع ومزرع وانبتت نباتا في ملكه فانه له مال مستجد يستفيد منه ياكل منه ويبيع وينتفع به بغير الأكل وربح فلما كان هذا مالا وكسبا جديدا كان الزكويه فوجبت الزكاة التي هي حق للفقراء واهل الزكاه وقد دل على ذلك قول الله تعالى يا الهدايه التي سمعناها فانفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض إن تمنعنا عباده لأنهم لأحرقه لو شاء الله تعالى ما حرق هذا ولا أذمر هذا النبات هو النحو نالك قال تعالى أذا ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تبكهون إنا لم نغرمون فلنحن محرومون فلو شاء الله تعالى نجعل هذا الزرع حطاما وقد وقع ذلك كثيرا يعني أنه تعالى يعاقب بعض خلقه عندما ينزل بهم ما يليك به حمودهم واشتارهم وزروعهم أو فلا بلا تثن يضعه ثمرها أو بلح ذلك فإذا من الله على العبد وأزمرت حراسة وأيضع ثمرها فإن من شكل الله عليهم أن يعطي حقها الذي قال الله فيها وآتوا حقه في يوم حصاده شكرا لله على هذا المعنى المستجد وخوفا من كفران النعم الذي يسبب حرمانها وفلم أن يرزقه الله ارجانها وان لا يوزن به في المستقبل اذا جحد حقه ولم يعطي حق الله اي به ما نزل بمن عاقبهم من الذين منعوا حق الله فإنزل بهم العقوبة كأصحاب الجنة التي يكر في سورة القلم في سورة يوم القلم يوم يسطول فإنهم لما تعاقدوا على مدعي حق الله بقولهم قال لا يدخل أنها اليوم عليكم مسكين يقالوا امضع المساكين عقبوا بملكة الله فإن الله تعالى قرسل عليها عذاباً فأصبحت كالصري أصبحت كأنها يصرر على شيء فيها حتى أنه عندما دعوها ورأوها قالوا إلينا الضالون لأنه يحرورون هذه عقومة لن من منع حتى الله وهكذا ما هي من كثر ولم يعرف معنة الله فإن الله فإن صاحب الجنة كائنة التي في سورة تلكها فإنه لما جهد جنة الله وكان لأظن ان هذا بقوة وقال لا أظل أن تبيذ هذه أبدا ولا أظن ساعة طائمة هنا أخذ قصة قال الله فيها وأحيط بهمله فأصبح يقلب كفتيه على ما أنفق فيها وهي حاولة على أروفها فيعلم العبد أن الله تعالى هو الذي انتن عليه أولا أنه سخر له فأعطاه قوة التي يستطيع بها الحرس والذكر والذكر ثانياً من لكه هذه الأمر ثانياً جاء لهذه الأمر صالحة للإمنات رابعاً أنبع له هذا الماء أو جعله معينا في هذه الأرض أو أنزله عليه من السماء أو أنبعه من عين أو من ذئل أو له ذلك فرامعاً أنبته الله وحارضه ولم يسبق عليه شيئا من العاهات لخالصاً حارضه له ولم يصب بمرضاً إلى أن أثمر فإذا أهلنا كان حقا عليه أن يؤذي وشكراً لله حقا في هذا النعلي الزكاة وشهادة صادق من الأرض وكما سمعنا مجدول على وجوبها وهي حق لله تعالى في هذا وكذلك أجنب على الزكاة وبعض الأجناء سلاهي كله فالنعمة تعظم بالشيء الذي يبقى أن الشيء الذي لا يبقى لا يفسد ولا للدخب فهذا النعمه فيه لقائم وإن كان يتفكه به ويؤكله حالته صرامه وحالة إذنانه فهو ينتفع به ويستفادوا منه ويؤكلوا إما مستفكئة وإما لأصلاح الطعام وإما لغير ذلك لكن اللعمة فيه أقل فإذا كانت هذه السمرة مما يفعل ويبدأ فهي في وإذا كانت لا تبضح من تفسد من الاندحاء فليس يبسجوك ويجع فعندنا المثل عن الذي لا يبضح أصلا انخلاق هذه هي تفسد من الاندحاء يعني البيح لأنواه لا يبضح وهذا لأنه لا يبضح إذا مثلا خبس بعد قطعه أياماً فسد وخرب كذلك نحن الدبع ونحن هو كان أنه يبقى مجه ولكنه ليس مما يفعل وليس مما يدحر طويلا لكن بزره الحب القرع ذكوي وكذلك حب بطيح لأنه قد يدمع ويكون أوسقاً كما هو الآن يباعه أحمالاً كثيرة فبزره الذي هو حرب الجبع حرب القرع وحرب البطيح وما, وما يشبه هذلك هذا إذا وصل إلى النصاب هذه الزكاة فأما اجتمر نفسه الذي هو البطيح أو القرع فليس لي جكوي وهكذا الصبع التي لا تدمر والتفاع مثلاً البطقال واللوز اللرو وكذلك الجوز والسائر الفواكه التي هي نشوة هذه لا يمكن الدخانها تأصيله من الدخان لا يعني يوجد عن أنه يصبغ يعني يهلك ولكن هذا ليس متيسيراً لكل أحد وفيه مشقة وخسارة فإن أجل ذلك ولم يعتبر هذا التحزين انه مسبب لك ولي كونه لا كونه لأن دعوه إذا أطالت مدة ويفسد لكل يوجد مدلاً يفسد ولا أرثل ومغالباً وقد لا يحسن لما يتغير بل يبقى على حالته كالعلم نهر وخوف وكالهره وغمان هذه قد تبقى نصف سنه وقد تبقى سنه دون ان تتغير الفنانات لهنا لكن هذه الفنانات والتصبيرا ليس متيسرا لكل ذاكره لان ذلك لم تكن ذكويه لا زكاه اليان ان النعمه لم تكن بادخارها وعدميها سامحه وتجب لكل ما يكاد ويزدحر ذكر مما يكاد ويزدحر الحبوب التي تقتات الحبوب منها ما يصبح قوتا ومنها ما ليس بقوت فالبر والسعير والارز والعدس والدخل و الضغط و السلط و السلط و أشبهها هذه تصبح قوتاً وضع لها فهي إذا هي حكوية وهو كما يكان يدخل وليس لقوتاً ولا كرمه ينتظر به كسائر في الذين سلامة هذه لما تكارب فإن مثلاً لنا ما هو ينتفع به لكونه يصلح به أطار كذلك يجعل مثلاً في الأطعمة كدوائن أو في ذلك سائر البجوغات ومن هنا ينتظر به كعباد ودوائن ا الشونيس ولا الفله حب الرشاد وشدره وساء وكذلك البذور البذورات كلها حتى بذر القطن يعني الحب الذي يرو بهم والبذره السيل يعني لا له هو يكون طعامه لكنه نبيا و يلتفع به اختزار جهزاً فكل شيء يلتعب ويمنحب ويلتفع به سواء القوة أو غير قوة فإنه ذكوي يقول هذه الأشياء التي عبد النحب وأن ما لا يتعب ولا يمنحب فإنه ليس من ذكوي كما مثل عب فإن فان هذه الاشياء زكويه لهذه الامرين الكين والازدخار وليس شرطا فلن تكاد بل لو قدرات وانما ذكر الكين لانه ورد تقديرها بالاعصر والاوسق والوسق ستون صاعت فلما ورد تقديرها قال لا بد أن تكون من جنس ما فأن التي لا تكاد فلا يجب إثباتات فيها وكما مثلا القضاء هذه سواء كانت فاتحة وكالمبطيح واللور والجور والجور هذه يتنكه بها لا تكاد كلما ما تدعى العادة بالعجب لا يكين ولا يلزم عادةً اللقاح والفرع مثلاً والوع هذه الأشياء وكذلك المعدودات والتشح والتبخر والخوف وما شابه العادة عنها لا تكرر وكذلك وكذلك ما يدفع به هي الطعام قراطين لا يسرح لي، لا سرح من عقله، ولا سهل أن تضع له سطح للعقل له. لا إذا في العادة يسقي المكان، وإنما بعدد عدًا أو تضع وزنًا أو جزاها أو لا أشبه ذلك. أرى من ذلك ال هذه الأشياء الذكوية لهذا الإنسان من هو لا يسكن ذلك الإنسان. ومن الثمر كالتمل والزبيب واللوز والفستق والبندق والسماق لما تقدم وحديث لا زكاة في حب ولا ثمر حتى يبلغ خمسة أوسف رواه مسلم اندل على وجوب الزكاة في الحب والثمر وانتفاعها عن غيرهما قاله في الكافي ولا زكاة في عنب وزيتون وجوز وتين ومشمش وتوت ونبق وزعرور ورمان لعدم هذه الأوصائف فيها قد روا موسى بن طلح أن معاذ لم يأخذ من الخبروات صدقة وله عن عنائشة معناه وروى الأثوم بإسناده عن سفيان بن عبد الله الثقفي انه كتب الى عمر وكان عاملا له على الطائف أن, أن, قبله ان قبله حيطانا فيها من الفرسك والرمان ما هو اكثر غلة من الكروم اضعافا فكتب يستامر في العشر فكتب اليه عمر ان ليس عليها عشر هي من العضاه, من العضاه كلها فليس عليها عشر والفرسك هو الخوخ <تصفيق> فانتقدمت الزكاة في الحبوب وآتت الزكاة في الثناء فإذا قلت نظهر قبائنا هنا يقولوا الحبوب هي التي تتالي فما تقدم فإن فإن التي تقدمت في ذلك البزور التي تدعى الحبوب لتحدى المطيح وبذره القطن والكتان وما اجمل هذه تكاف واما الثمار فانها في الغالب توزن ولكن تدخل فاذا كانت تدخر فان فيها الزكاه فمنها التروح التروح تدخر والأسف أن الزحالها لمدة سنه ثم تتغير إذا جاءت السنة المطمئة تتغير لونها ولكن مقاعدة يتبعوا بها بعله أو آكلة عند الحالة ينحو ذلك وإن كانت تغيرها لكنها الزحب لا تشكل بالإضحال ما تأخونا عليها قد تكون إنها ترسد أحياناً بالسوس ونحوه يكونه صحيح إن الله تعالى يسلق بعض الآفات على بعض الاثنال من ولكن هذا يكون قد يكون بتهريق وإهمال من المالكين ونحوه طيب بسبب من الاسباب فالشروط قد تتسلط عليها يتسلم عليها السوس الدابة التي تنحك أو تأكل لا يحتق بها بتقليلها مثلاً وتشويسها أو تركها بثمو لها كما لم رأسه تتكسى المشورة فنره بثمو لأنه حتى لا تأكله فهنا يأكل هدوث والتمر قد يأكله السوس أيضاً قم لا يتم شهرات أو شهرين, شهرين والهدانة ويمشيته عقوبه وحتى لا يزهر وحتى, وحتى يعرف أن الله تعالى قد يسلط على من يحزن ومن اشياء ويمنع عن ولكن لا ينافي فانه ينتفع به ويخذل ويدخر الاندل قد يدخر وقد لا يدخر لذلك لان ثمر الغنى قد يجفف الزبيب الزبيب المعروف هو الهناء العنب وهناك بعض البلاد لا يجف بها بل يسد الى هي أكثر بلاد لدي يؤتل وهو العنب كما هو معروف لكن في البلاد الجنوبيه والزمنيه واخرى لجدك يشرك بها ما بينهما تجره حتى يجفر ويتقلص ثم يقتطه ويضح ويقام لا يفسد مدة ويباع كما هو معروف الزبيبا فهذا زكوية وهو عد الزبيب لذلك فيه الزكاة وعد العمام مما لا زكاة فيه فالجل بينهما أن يسجع سجع غضب بإمكان مما يصلح زبيباً فإن فيه زكاه وإن كان مننا لا يصلح أحباً لا يؤكد إلا وهو غنم فلا زكاة فيه التين أحياناً قد ايضا أيضاً ويؤكد بعد مدة وهو لغا منه قريب مسمى فما أقوله يكون زكاوياً لكن غالبه الذي يكون في مليار هذا لا يصبحانه جكرا من يؤكل وهو, وهو ربه فلا يكون ذكويا القضاة الأخرى مثل المشمش والخور هذه لا ذكات بها لأنها لا تدخل الرابط لنا أنها ما رأي شيء ان كان مما يكال فهو يسمى هما و ان كان مما لا يكال بل يعني يزن ذلك فهو يعني فهو ثمن بل اول حبوب فالذي يكال والثاني الذي يزن يسمى هما فثمن النخل ما يسمى حبوب ولا يبقى بحبوب ثمن الغنى ما يسمى حبوب لأنه ليس رجال بل يبقى لها طوبة وكذلك التوتون ونرز يبقى لها رأسان وطوبة الزيتون يعني الأذن قد تقضى أنه يعلق ويبقى عزمية الدونة عن يشتر ولكن الأصل عنده يؤكل وهو الرقم حينما يقتطف فليس هو بما يدخر فالتمر و الزبيب ذلك قال انه ليس بمكوي فالبندان كذلك ليس بما يدخر بما يقتطف ثم يؤخر وهو حلوى بهذا اقتطاف لا يبقى الا اياما لو ترك الفسد يعني مده طويله دون تصبيح إذا أرهنا بذلك أن مما كان يتال يعبسا فهو من يحبه وما كان يهزن أو يتال وليه طوبة فهو من يستمر ما كان يدحم منهما فهو زكوي وما ليس له لي الدحم فليس لذكوي والأصل في ذلك هذا الأثر من ريع العنى لما كتب له أنه يوجد مساكين عن فيها من حفوثك ما يكون كلا أو كلا عظم بمجمع الزبيب فكتب عمر ليس فيها ذكاة هي من العباح الجنب شبيهة لشجر العباح فلول الإنسان لو كان في مستانه شجر العباح يأخذ منه أو يهدر منه ثمر العباح يعني السدر والسرح والطنش وله ذلك أنه لا زكاة ميلا فكل ذلك شيء جاء والرمان والمشمش والرعش بهذا ذلك وهذه الأشباب التي هو الأعظام التي ذكرت ذليل على النهر إنما وجبت الذكر إلى كمل فيها ورد وردا استثناء الصناعات الذي ليس من صناعات زكاه والذين من ما ينقع أخضر يعني على حالته ويظهر كذلك مثل مما لا يبنح. وهذه صناعات كنا انها إنما إلا أن تؤكد دون طرحة ونحن ذلك يعني مثل أن الصرحة التي تؤكد من طرحة ونحن تطيخ والغنبي والضمان ونحن ذلك وإلا أن تؤكدها في البلد وإلا أن تؤكد دائماً بغير تفكه ونحن لا يشبع له من الخضار وانما لا تأكل إلا من أصله بالطعام فلا طعف ولا طلش كل هذه ليست كثيرة لأنها من خمرات ليس من خمرات وإنما تجب فيما تجب بشرطين يجعل الله به عن استماع وكذلك نبات يونس التي هي القصبه وكذلك ينتفع بثباته وكذلك السلك والسلك أنواع من النبات التي تدخر نعم نوع من النبات لا تذكره وإنما تجب فيما تجب بشرطين الأول أن يبلغ نصابه وقدره بعد تصفيات الحب وجفاف الثمر خمسة أوسق وهي ثلاث صاع لأن الوسق ستون الوسق ستون صاع إجماع لنص الخبر رواه أحمد وابن ماجه وبالأراضي ستة وربع و بالرطل العراقي ألف وستمائة وبالقدس مئتان وسبعة وخمسون وسبع رطل لحديث أبي سعيد المرفوع ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة رواه الجماعة. فهذا شق لوجود الذكاة هي عليه الحضوري واجتماعي وهو أن تبلغاً صعباً وذلك جهة خديث ليس في مأذن خمسة أرسق صداً من فكرة الله أنه ما أعجب هذه الذكاة على كل احد بل إنما أعجبها على من عنده و وذيابة وشيقا فيه فيه فضة عن حاجة. إذا كانت ثرابة إنما تثمر ذمرا قليلاً فهذا القليل يأكله صاحب أو يدخله لسنته أو لمشي سنته لماهيه ضغل فإن كان كثيراً فإنه يكون جكوية. دليل بذلك القوم صلى الله عليه وسلم تؤخذ من أعضيائهم فتغني علىهم طرائهم من العلماء من أرجبها من أرجبها في كل شيء في كل شيء ولم يستطيع نصابة المشروط الثانبية فأنه في هذه الزكاة لا نصاب لها كما ان الثانبية عظم يوجبون الزكاة هي كل ما يخرج من الأرض هي كل شيء فتّه الخضروات والفواكه وما أشبه ذلك. واستدلونا بعمنا الحديث الذي يقول فيه فيما سقط في السماء العشر قالوا فإنما ساقت السماء فيما ساقت السماء يدخل به القليل والكثير فإذا كانت سلمة الإنسان يعني عشرة أعصار فهي من جولة ما ساقت السماء يجبر عنها وكذلك لو كانت سلمته هواكرة ضطيح مثلاً أو طناقحاً أو ذلك فهي منما ساقت السماء ويكون العشرة ولكن ذاتهم هي النوع الأول الحديث الصحيح في جواني صحيح وذلك تلعنا قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة كامل شقن صادق فإنه شرط صريح يعني واضح أن لا تتجب الزكاة حتى يملغ هذا المبلغ كما أنه لا ذكاة في النقلين حتى تنغل أصاباً وكذلك غيرها من الدواء كما أنه لا ذكاة في النقلين حتى تنغل أصاب ولا ذكاة في عذور التنية حتى تنغل أقيمتها دصاباً لا تدم علم أما لك شيئاً من الدصاب في النقلين أو من مراشي فكذلك القارب من الأرض لا يدن لها ذكاة إنه إلا إذا كان فيه مغلق قد رب ليس لما يستعقع نواسانه فكانت صباحة طبعاً قليلاً وثقاً وثقيني أو مثل ذلك لقد لي نهقته وأكناه وقد لا تكفيه لأكناه فباردع نواسانه إذا جعل هذا الحد الذي هو خمسة أوسر ظهر كان بين القليل والشهد فرسول قال في مدنة خمسة أوسر وسكت عن خمسة الأوسط فعدل أن ما دلع خمسة الأوسط تماما أنه زكوية وما زدع لهذه الطريق الأولى الوسق ست مصاعر والصاع النبوي هو مهل مصاعر من سابقا السابقا أو نعبر حاليا من له قدرة فإنه يعبر فإن فظاهر شباب لا يعرفونه كثيرا لكنهم تذهبوا عنه وجدوا الصاع النظوي هو من الصاع النظيم عندنا إلا أنه في ذلك الزمان لا يجعلون عليه علاوة إنما يمسح مسحا هذا هو الصاع والمد رب الصاع وقدر المد لأنه من الكثين المتوسيقتين من القمح الكثير مترسيطة إلا أبو الله تيداه كبيرة ثاني الله هم صغير من يدينا فإذا كانت يداه مترسيطتين فإنه هنا أربع المغارب هذا صحيح في هي هي أذنتنا هذه لما كان الصاع في له علامة يقدره بأنه بأن المصاب مئتين وسبعين مئتين وسبعين صاعة بالصاعة المعروف يقدر بالكيلو أنه يعني الصاعة المعروف يقدره بيعمل بأنه بأنه يكيل أنية كيلو وأربعين أغرار وبعضهم يحتاج وإعجانهم كيلوين ومصر يعني فقدين ذكاة الفطر لكن الصاع النبو بالدكرة أنه 2 كيلو و غرام يعني قليل إذا نظرنا يعني أن غالب الناس يجعلهم ثلاثة كيلو أو يظنهم أو قدرهم ثلاثة كيلو ولعل هذا بالنسبة إلى الصاع الذي يدعى عليه علامة والناس يحتاجون على الراه الكيم سميعهم من يوفي الكيم ويدبط المكيل ويرصه ويدعى عليه علامة كبيرة حتى يكون راهيا ومنهم من يخفق الكيم ويحفظ لذلك اختلاف الكبير يقدره بالأبطال الرقم ميزان المعروف السادسة كل عذان كاما يحترم يحترم و تطلع الراقي و تطلع الدمشقي و الحلبي و تطلع القدسي ولكن حفظوا الصاع بهذه الأمطال و ذلك عذانك باحتلاثها غالباً ما تتغير. ونرى عند الناس غالباً إلى هذه الأمة هذا البلد الذي يسمع بالكيلو قبل هذه كنا نستعمل في هذه البلاد الوزرة، وكان هي بلاد الحجاز يستعملون القطة، وهي بلاد المنطقة الشرقية يستعملون الرنة، لكن. فتوحدت في هذه الألمنة النتائيب لضغا إلى ترحل هذه البناء الأخرى فتقال بذلك فكل جمالا وكل أهل دولة لهم غير يعرفونها فلما قدرت هذه لهذه المقادلة الأروفة أصبح هذه الأروفة إن شاء فإذا ملغ تمرت البستان هذا المبلغ ففيها زكاة وإن قصدونه فلا زكاة إياه الثاني أن يكون مالكا للنصاب وقت وجوبها ووقت الوجوب في الحب إذا اشتد وفي الثمر إذا بدى صلاحه لأنه حينئذ يقصد للأكل والاقتيات به فأشبه اليابس قاله في الكافي وأن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث عبد الله بن رواحة إلى يهود فيخلص عليهم النخل حين يطيب قبل أن يؤكل منه رواه أبو داود فلا زكاة فيما يلقطه اللقات من السنبل وما يأخذه أجرة بحصاده أو يوهب له نص عليه قال أحمد هو بمنزلة المباحات ليس فيه صدقة الثاني ومعنى ذلك انه هو الذي يعمل عليه او يشتريه قبل ان يتم مفجحه ففيه الزكاه فاذا حرس الارض وعمل عليها زرعها او غرسها واجمر النخل او اجمر الزرع واستحصن واشتد الحم في السم والجبع فيه الذكاء لو باعه بعدما احتد الحم في السم باعه الزكاة على المائع لا على المشتري يعني المشتري إذا ما احتراه الآن كعضب فهو كسائر العروف هذا الحب الذي باعه المالك بعد مستدر أنه لن يحصن زكاته على البائع كذلك ثمر النحل إذا أزمر النحل ونضجت ثمرته بدأ فيها الصناع والإحنار والصفار ثم باع وهو في رقوس النحل زكاته على البائع لا على مستدر المستدر تاجرا إنما يصدره ويبيعه وإذا قيمته إذا هذا على هذا أو كسبه إذا إذا هذا على على هذا فإن لا بد أن يكون من له وقت الجصادي أو وقت الجلال أو وقت الإهمار من له وكذلك لا شك في فيما يكتسب هالقطع. أو يأخذهم أجرتان لحصاده ولو ملغى أنصبه اللقاف لو قد إنسانا حصد زرعا وترك فيه حد سملا متفذكا في الأرض جاء إنسانا واخر يرتبط من هذا السبل الذي قد تركه احدهم اما عجزا واما زهد فيه الا فيه ونقط واخذ ما يبلغ نصابا فلا زكاه فيه لماذا لانه شيء جديد لم يملكه سابقا ويعمل عليه انما يعتبر بمنزله الكسب المال المستجد وانت تعرف ان المال الجديد لا زكاة فيه حتى يحول عليه الحوض كل مال وكسب جديدا فليس فيه زكاة حتى يتم فيه. لا فيه ورث مالا فإن هذا إبث كسب لا زكاة فيه على المال الموروث حتى يحول عليه الحوض أو وجد لقطة حكمنا بيوته لها لا زكاة فيها حتى يحول عليه الحوض غني غنيمه, غنيمة واخذ قسمه منها هذا القسم لا زكاه فيه حتى يحرض عليه الحول كذلك لا يكتسبه الدقائق او ياخذه اجرتان لحصاده الحصاد الذي يحصد للناس الاجره قالوا له اقصد معنا ولك الثلث ولك العشق حصد معهم ولما اخذ نصيبه واله ونصاب او انصبه لا زكاة عليه لأن هذا العمال الجديد اكتسبه بعمله فلا زكاة فيه حتى يحول عليه فرد كسائر من تلكاته ثم ملكه باتجارة وقلمه فهو مال تجاريا وإن جعله له جنب فهو زكويا حال عليه فرد وإن أكله فلا يحول عليه فرد فلا زكاة فيه هذا اعتبر نعلا جديدا أخذ له بعمله وبكلفة فلا زكاة فيه ما يكتشف ما يأخذه اللقاط أو يأخذه الحصادة مجرة الحصادة وهكذا المستري كما سنعلم إذا اشترى إذا اشترى إنسان مثلا ثمر تشجر ثمر نحل أو زبيب أو نحو ذلك فإن هذا المال الذي اشتراه مال جديد لا ذكاة فيه حتى يحول عليه الحول يعني اعتبره كمال من كسر جديد إلا أن يكون فأس ماله تدخل عليه الحول فيعتبر كسائر في التجارات التي يقلق هذه قد يجعل تجارته في أقنشته رأس ماله يقلقه في أقنشته ثم بعد شهرين يجعله مثلاً في أحلية ثم بعد شهرين يصف ويجعله مثلا, مثلاً في فرش وبعد شهرين يجعله في عذر معلمات وبعد شهرين يجعله في أطعمة وبعد شهرين يجعله في خضر وفواكه يقلمها إذا تلقى العشر شهراً يمكن أن تلق فإنه يكفي. هذا إنساني لما أجه طفل ضباعته من أقلسة مثلا سيسترع بها زمارة نحن مثلاً أهطأ احتدوه الآن مدى أن يكون عنده مكان يتجميه يصطي ويستدم الثان أهطأ ثم يؤجب عليه من يجده ويسلح له يجبه على سياراته مثلا يستدمي سياراته ويبيعهم أشواك بطباً ويحصل هائلةً ويحصل لا يحصل أو تكون هائلة وقليلة أو كثيرة حالاً ماذا؟ ما لا يقول عليك الزكاة البيان للثمرة وذكرنا أن الزكاة علي الثمرة على الماء عندما يستهمرها لأنه عمد عليها حتى استحصدك أو حتى استحقت الجلال ورد أنه ما كنا نغض لأنه باعها في الوقت الذي يجوز بيعها فيه يأتينا إن شاء الله خلال صلي وشماه أن الثمر لا يجوز بيعه حتى يحمى أو يصفى وأن الزرع لا يجوز بيعه حتى يحتد يحتد في صندوق. فإذا باعه الزارع فإن زكاته على البائع الذي رجل عليه أو على الفاقر أو المشتاله ونحن على غرف كل عرفنا ان هذا الخارج من الأرض يجب تجب هي الزكاه اذا اجتمع فيه هذا الوصف الادخار هو الكيل الكيل هو الوزن هو الادخار سواء كان الى الحبوب كالبرد الى السعير الى نخوه او كالتبري والزليل نحلها، وأنها تجب بهذه الشرطين بلوغ النصاب وللكل نصاب كاملة يعني مقابل الحصاب وللكل نصاب وقت الحصاد إذا أرهنا ما يستهل عن الشرطين وما يستهل من الوصفين والله أعلم صلى الله على نبينا محمد يا لو أردت أن أستمح يقول أنا تعلم أن تدين سيابة لما باعها المدين لنردت ثينة وخمسة عشر أم ولا أن يردها ولا أن يردها عشرين أبيان ورجل الآخرين يغدر خمسة عشر ولا أن يردها بعد عمدة عشرين ألف ولم أكن لهذا الثاني إن هذا المقام منفق مين ومين وخلال يقصد التأجير الأول وله إذا دعنا عمدة خمسة عشر ألف ولا أن يردها عشرين وأنا أنفعل هكذا منفق بينهم رفتنا في القبرة هذا كل حال هذا السائل التعجل أن رجل إكراس لك ليس من المسائل لقد رأت أن تكون الأسئلة لنفس المعروف لقد هذا كل حال فقدروا ذليل الباع السائل سيارة كيمتها خمسة عشر أم الغشل الأم هذا الباع سنعة دين الباع سنعة دين والسلعة التي تباع ليلا يدل ان يزاله الثمن لمقابلته الانسان الذي ياخذ الثمن ينتفع به والذي يبيع سلعته ولا يحصل له ثمن ويحصل له بدل لسلعته فيكون علم الاجل زياده للثمن فاما ان يعطي دراهم لدراهم هذا ريبا صغيرا إن يقول أعطيك ماذا لما أخي ستعشر ألف الهيار فهل دعني عشرين أفضل عنه سلعة هذا غريبا الفرق بينهما واضح أن هذا باع سلعة والسلعة تزيد وتنقص وأما هذا هذا باع سلعة إنه ما أعطى ذراحه والأصل أنه لبي سيارة يريد أي سيارة يستدفع وإن كان أخبه أعظم الأول أخيان ثمده فلما كان هذا باع سنعه وهذا اعطى دراحي وليه له بالحق يقول ما هي الحبوب وليه شيء انتظر عند العالم بل باعك الله الفرس، الشراب يا الشرسان الاجتماع الوعوض لأن هذه الحبوب يعني دعوضها وضع ما يعرفنا كذلك غير هذه الدلاغ أن إذا قلنا فهو يعرف يعني أذن نتذل يعني يسمى يسمى هاصوليا يعني نوع منه يسمى هاصوليا وقد يكون له الهول <سؤال> لأنه <سؤال> <سؤال> لا ولله حضوره حديث الشيخ. لا. ال. ثلاثة. يا المطيم من الفجر. يا طويل الصباح. بنو. كرستها ولا كرسته؟ مدرى بالنور كيف؟ النوني. لا كرستها. هذا كل شيء يا من هو كتام هو لغة لغة شو ينسى يميتوا لغة شو قطن؟ أنت تعرف ما أن القطن شجرة؟ ويأخذ من الطوطن. هذا الططن هم ينسى كذلك الكتان لأنه أحشره من الططن هذا الكتان له حبوب لبذا هذه الحبوب تسمى بذة وبذة بالذة بالز... بالز... والاستماع نوع من الشعير النظام عليه له الحباء الشعيرة بأنه أكثر حبامه وكذلك الضرور لا علم أن الله لا لكنهم السحر، لا له لكن الله يصور لأن لهم السائل لا يقول ولكن الله صارم الداعر يخرج الذكاء تكل ولكن الدولة لا تأخذهم منهم من وين يسرقون ما يجيهم دون تركيب صوان من, من خفر القلب. لا يمكن أن لا يمكن أن عندهم عنده حاولا كاملاً تجده بأنه في نيته ذي عن هذا على دولة فهل تكون الاولى الأولى قال أنه مكين من النحر والسلام على أنه عرق تجارة نقول ليس فيه زكاه إلا مرضة واحدة وذلك لأنه حب أثمر عند صاحب هذه المزرعة فتجب له الزكاة فما ما دام أنه لن يخرجه من ملكة فلا زكاة فيه إذا أخرجه من ملكة ثم أرده بسنة أخرى ثم اتجر بها أصبح مع أتجارة هذه زكاة بمثل أخرى فإما لو ما قي عنده بصوامع كما يقال إلا سنه أو سنين أو ما يحب عنده في سنة في سنتين سنة أو سنة فلا زكاة فيه إذا كان رأح رجل زكاة بمثل يقول على من غلبت الثمار وكذلك من رواكب ومن غلبت واصبح من الممكن ان تنتهض هذه زكاه ما سيما قال من الامور السهله والتجاريه خلال لا يقول التعليم ليس في امكان كل احد لا زكاه فيه حتى ولو علمت عندما يعلم ولان التعليم يستدعي مشرقه تكلفه ويستدعي ايضا حظا تبريدا فلا يكون فيه زكاته لذلك في ثمنه تلتوح الى اخر التجاره وكان يقول حاليا من الاسواق ما يسمى قمر الدين الى انه من الخروف والمشمش وراحه من عدة فواكه ولو يمتحن من دفن طويله ويزن كنا هو ضعيف ذكرنا ان هذه الفواكه من الخروف والمشمش وكذا يسمى قمر الدين فهنا التي سجناء يعني من بعيد حتى ولو كانت يعني مصابة في فتحها الفكرة هي أنها شبيهة بالخواخ والضمان والكيم وسائل استمرار التي لا فتحها في, <تصفيق> في الزبير إذا كان زبير هذي الجشات وعندما اذا كان لا يفعل ذبيباً كهنة بذيال هذه فلا ذكاً ويقول هذا بعروف الله يزهروا على التجهيز من الله هذه الذكاة يقوله إذا كان له يجفل ويزهر فذه الذكاة مثل الحندع قلنا هذا من تلابه فائدة دلغت يعني دلغ عندها الوكيد لأصوار ستين مستن لو سحق مثلا من خنة أو سحق المعنى يعني أوجد الزكاة من خنة عنه قيمته خنته ودلغت داعه يعني ثلاثمائة أكثر فإنه من الزكاة من صحيح أنه فإنه ومثلهم بعض الاشياء التي قد تجدها طلوطا قد يجدها ولكن هذا التدخين يحتاج الى عمل يشق ثم يبدا ثم يباع وزنا او كينا لكن نظرنا الى اصلها انه ليس مما عندها وانما هذا التدخين شيخ يحتاج إلى عمل فلن يكون ذكوية مخالطة هذا فلن يسأل عن كم اتخذ العمور ومثال عن عن ينره لأنه أي. يعني التشكل على هذا البيع لها لكم ذلك الذكويه تعالى إله الظروء إلى زمنه إله مر وينعه فلينع هو النهج يأثمر يامع يعني ما أوله ذكرنا الشامعي رحمه الله أعذك في الزيتون المات الكلاس معنا يقول إن الزيتون ليس بزكوي وذلك لأنه ليس من معيجته وليس مما نزحر قالبا أنه يعصر ويرخض منه الزيت الذي كان الله ليكاد زيتها يضيعه وزيت الذي يذهل به وذي يوقض به هو هذا هلأ إذا بلغ المصابا فنجيه الذكاء ومثله سائر غدهان التي تعصر إنه ذهن العدس الآن العصارات وتعصر عدس أحضر له ذهن فإذا بلغ الإصاباً بمئة ستين رئباً يعني هذه أفضاع عنها فإن له يرتبى الزكاوزه المهام ما إن أصار مجرد مجرد له همى زيته فالأسف أنه لا ذكاته كون الساد عجب عنه الزكاة لعد له فرأى أن له من الممكن أن ينتظر به يعني من في المستقبل وراى انه يوصل له الزيت الذي يزدهم به ويوقن به ويعتدم به فلما كان كذلك قال انه من جمله او شبيه بالثمار التي في الدحر كالثمور والزميل يقول ما هي قله لعدم الزكاه والخضار او الفتنه فإن قلت فيها أن إن شمرت لا يمكن أن ينتزعوا بهذا المعال، وزكاة إن ما علم في الشيء الذي ينتزع به فثال، ولا بعينه في المعال، هذه ينتزعوا بها فتؤكل خلا خلا، إما تزاعوا إما تؤكل خلا، ولا ينتزعوا بهذا المعال علشان بخارها مكتشف، فهذه المثال ذلك لن تتم بها نعمه الرسائل المدخرات لو قلنا انها ولو اصبحت ادخروا ان على التفكير شيء جديدا وايضا فانه يحتاج الى عمل وفئه فكيره لا تجراها الحكومه من الشوارع المناطق عليه دكاتره الاجنبي للاكل اذا لو ان الحكومه مثلا استثمرت على النحل. وجعلت عليه حرسا ومن يحفظه من يحافظ على همامه حتى يذنه ويحصد أو ينجد ثم يبلغ قيمته يبلغ طريقه نصابه فإذا فيه الذكاته يمشى على ذهاب منفة كبيرة أما إن كان ثمره يدخل في البيت الناس لأنهم من نيت المال الذي كلهم راجعون إلى المسلمين وعما قال إسرائيل هنجدوا الأكل منه فيقولوا إنه هو غالب ما قصده أكله ما قصد ملكيته واليبياء لما حافظوا عليهم حضرة شديدة ليس هو كان المال الذي لا يجيب الأكل منه لغيرها لكن لما يجعب في الطرح وفي الشوالع دون أيضا عليه الحرس أو شباق أو حفظ en je ziet, je ziet er een achterdeur in. je ziet er een achterdeur je ziet er je ziet er een achterdeur je ziet er een achterdeur je er een فقالوا إنه بالتحديد يعني أن يصاد الأصل به أنه محدد خمسة أو حق لكن يُعذى عن النقص بسيء إذا نقص الخمسة أعصر أم حذلك فإُعذى عنه إذن لهذا يخرج تخرج اجتماع قال النبي عليه الصلاة والسلام يبعد عندما إِنَّ مَرَاحَدْتَ إِلَاهِ خَيْرَ ياحرص عليه المسلمين الأخير لأن المسلمين بهذه الأيام يتفكك بشيء من هذه، فكانوا قلقا. فلما كان كذلك. تحديد إلى خلفها. يقولون معنوي يعني خلف تحديد لا لا تحديد. عن تقريب تحديد. <تصفيق> لا تحديد. ما نأخذ الأموال الزبائن هي بالتحديد. يهذى الأذن ذكر وغنم اللقور. الحين صار ويا للتحديد وأن العشرات إن إن صار ويا إذا كانت إذا كانت تجبر على العمل إذا كانت إذا كنت... إذا كان إذا عطوه حن وخارص ما أحد إن إن أحد يروي خرصها ليس الذكاء إلا ما خرصها لأنها نصفين نصفها للمسلمين ونصفها إليه وقابل عن الناس ويخلصها عليه فتى يأخذ المسلمين مناطينهم يأكلونهم ويفذلقونهم بينهم وليس ذكويا لأنه ليس ملك لشخص واليهود ليس عليهم الذكاء بكونها لا يسود الإخوة إذا نستدده بذلك على جوال الخارج فعلى أنها تخرص عندما تطرب من النهر كيف <تصفيق> الأموال كيف تقصد <تصفيق> واحدة؟ للغالبين يعني الأموال نحن خائدة وإذامها هذه بجميع المدينة غالبها تبسلوا بينهم بالسهولة وقد لا يردون نصيب واحدين نصابه وذلك ذكر الله تعود على أصلاف الحبوث وهي تحتها لي إلى تاريحها وكارت أن شرسته وأن شرعه يام وإستماء ولم ترى يقول ذكر الزليل الإستماء وعلمنا أن إستماء تعرفه المزيد والزليل كما علمه يتار أعجب عن المثال لما يتاروه إذن ما إذا قلنا بأنه أكثر فألقاعدها من حبوب ما يكون إلا يدعى الله ويدعي, ويدعى منها فغالا الطاقة الزبيب والتمر عدوه من النكيلات عدوها من النكيلات لا من النظمات والعند هذا يأتينا إن شاء الله في آبنا هناك فرق بين المكين والمندوب فجعل التمر والدهن والزليل ونحوها مكين يقدر بكيل من اجل ذلك يقدر المصاب هيا بكيل اي من قبل ما يفعل فهي من الثمار لكونها مما يتفكه باكله الثمر من الثمار لانه يركب القضاء والعلم من الثمار لأنه يؤكد علم ويزبق هذا سبب يعني عن اتماع التين من اتماع فذلك مثلا الملتقال الموز الكمسرة المشمش الخوف هذه سلمة المخ لأنها تؤكد هكذا وأما القمح والدخل والزراح والسوق فهذه بشأن لأنها لا تأكلوا، لا يتحكوا بها إنما لتعمل أن الثمام منها ما يلحق فالزليل والتمم، ومنها ما لا يلحق فالسائل وطلع ويقولون إذا استأجر صاحب الزنع من يحبص لها التمم مثلا وأجرهم من, من هذا الثمم لا تخف هل تصطدم اجره مع النصاب ام نعم فاشتبوا عليك يا ايها المالك جميع هذه السببه ولو انك استاجرت اعطيت ثلثها لمن يجدها او ربعها لمن يحملها او لمن يبيعها او ما اشبه ذلك انت مثلا ان ينفع لها ان نحن حتى نرهج وانما اردت ان عليك أن تقدره وتحرصه قبل أن تدعي جلاده. وقد أمر النبي عليه السلام والسلام أن يترك لي النحل نحيل له السند في أمرهم. ما يأكلونه طبعاً أو يأكلونه. أما الذين يريدون بيعه فإنهم يبيعون يبيعونه وتجب عليهم الثمن تجب عليهم الزكاة بالثمنات كلها. أنا أقول هذا لا تجعله أدرةً للحصان أو للصدام تذكيهاً لكاته عليك لا عدم مليئة تختيبه من دولة همي يقول الطحين من الظرهدي لكاته يقول ذكاته عند حصانه لا نوم من عند حصانه من عند الطحين من كان هذه زكاة من ورق في السدر هذه زكاة لنا نقول لو أنهم يدفعون ورق السدر ويدقوا في الرغلى صار لأن هي زكاة يبلغها الناس لأن الإنسان إذا نسيته عن الثاني الذي ثم يذكره ثم ثم تحفح. حتى أصبح صحيحًا. ثم لك قال لي انا كيف اصح واهدي بها انه اذا فينا تروبل كان بيطلع دين اولين وكيان والهلال ترى انا بقول تعال لا اشرب يعني حبه كاسه الذي هو انا هو وليس ذاك القصف ثلاثه من مش عارفه لا ترى من هذا في اولها لانه هذا القطع ده كان هو اللي عمله انا اللي اتكلمه ده شكله يعني, لكنها يعني هي صحاني ده جه شكله مزجرين منه على ايه فانا انا كده لا سبب لا يعني لو لكنها لكن هذا الشغاله في البفال والكراث و الصوت والهيا الجذع البفار الحقيقي كان يعني هذا قد يبقى قد يبقى قد تطول مدة الطماء المطاعة والأحوال. ولكنه لما لم يكن لنا ويكاله ويلا أخر غالدا لم يكن فيه المطاعة يقول المجد يعني نفس كثبيني لما عليه مبنى العلاوات أنا كل ما أكل من روحي من جاره هو لكيه، بس هذا له كيما، وأنا من روحي، اذا حباي، حباي، إذا كان مني كل هذا يعلق، أنا لا غير ما لا يصل إليه ذكر، جديد رحمه جدك من حاله ماذا مثله؟ قلنا يعلق على كيكة ثانية على منة ولا ذكر فيها هذا يفسر الثانية له. ما يصل ونستغل إلى أن يبقع زيته منذة هذه هي في زيت الزيتون؟ نقول نعم زيت الزيتون وكذلك ذهنه أو عصيره العدس ونحن فيه زكاة جبل عاني صار نقول ما ينتبه عن القط يأخذها أو يأخذها الحاصر وجرة على حصاده نعتبره بصاب في الجادع يخرج عنها الزكاة أمرا لا، يا ترى على عن الناس لا على فكره يعني من ممكن بابا هذا دخلته يا ترى اللي قاله هو الزيت في حياته دي ده ما شيء ال في الزرق. يعني جت فهذا العلم هو ذلك الذي يصله يا تجيب ومين يتكاه؟ يقولون إذا كان يمكنك أن تجهدك